يا أيها الطير الأغن يا من تغنى وفتة يا أيها الطير الأغن يا من تغنى وفتة قل لي فكن لي حيرة من ذا الذي تهواه من قل لي فكن لي حيرة من ذا الذي تهواه هم؟ من ذا الذي تهوى هم؟ أهو الذي سبق الزمن وقتادا روحيا والبدن؟ أهو الذي سبق الزمن وقتادا روحيا والبدن؟ ذكره نور أريت مثل بالحسن ذكره نور هويتي أريت مثل بالحسن أريت مثل بالحسن حدّد فقلبي يشائق لكل كلامك الحلو الأغر حدّد فقلبي يشائق لكل كلامك الحلو الأغر لكلامك الحلو الأغر لكلامك كلامك الحلو الأغر إن موجاتي قبل المطر وعلى يدي أنا مسافر من مهجتي يضل المطر وعلى يدي أنا مزهر ومحبتي للمرتضى أحلى تقاسم الوتر ومحبتي للمرتضى لا تقاسم الوتر، لا تقاسم الوتى يا عاشقا يهوى الغرض في العمق في بحر الآلام. يا عاشقا يا هو الغرق في العمق في بحر الالم صف لي في الهواء صفها فقد زاد الارق صف لي في الهواء صفها فقد زاد الارق صفها فقد زاد الارق هذه الولاية كالفلق سر توازع وانطلق هذه الولاية كالفلق سر توازع وانطلق فطرفة بجمالها من السرور هذه البثق رفرفته بجمالها من السرور قد انبسا قد من السرور قد من السرور قد